لهم قضب من الله ولهم عذاب عظيم ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام ويبقى وفق ربك ذو الجلال والإكرام ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين فليداهم السوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله خط قدره والأرض جميعا خطته يوم القيامة والسماوات مقريات بيميه سبحانه وتعالى عما يشكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان من اصول السنه والجماعه اثبات المحبه لله وانه يحب ويحب وخالفهم في ذلك طائفه طائفه نفت ان يكون يحب ويحب وطائفه نفت ان يكون يحب اثبتت انه يحب وسبق ايضا ان محبه الله تتعلق بالاشخاص كالمتقين والمحسنين وما عشب ثالث وتتعلق بالاعمال كحديث ابن مسعود اي العمل احب الى الله وتتعلق ايضا بالاماكن فان احب بقاع الى الله مساجدها وكل ذلك حق من حقيقتي قال وؤمن بان الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والاقوال ويكره ما نهى عنه منها فاي النثبت ان الله يرضى وانه يكره رضا حقيقي وكراهه حقيقيه فيوصف جل وعلا بالرضا والكراهه وانكر المعطلة ان يكون الله موصوفا بهما وقالوا ما جاءنا من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب او اراكه سواء وما جاب الكراهه المراد به العقاب او اراكه العقاب وهذا بناء عن... بناء على مذهبهم الفاسد وانتم تعلمون ان هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على ادلة اقلية وهي في الحقيقة ليست حقيقية بل هي وهمية يتوهمون ان اثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون الدليل ان تكفر فان الله غني عنكم واذا كان غنيا عن من يتضرر الكافر يتضرر الكافر وان ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى عباده الكفره هذا نفي الغرض فهو مفهوم يدل على انه يرضى منهم الايمان ولهذا صدق ابي في قوله وان تشكروا يرذه لكم وفي هذه الايه لي على ان شكر النعمه من الايمان وكفرها من من الكفر ديل الكراهه قال ولكن كره الله دعاءهم فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين اللهم اجلنا هذه الايه خطيره جدا وميزان كره الله انبياتهم اي في الجهاد وقيل اقعدوا مع القاعدين فاحضر فتش اذا رايت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى ان يكون الله كرها بعاتك في الخير ثم اعد النظر مره ثانيه وصب نفسه وارغمها على الطاعه واليوم تفعلها كارهان وحين تفعله طائعا هينه على شيء والمهم ان هذا فيه تحذير شديد لمن راى من نفسه انه مثبط عن الطاعه فلعل الله تعالى كره ان يكون هذا فتور من عباده المطيعين له فثبته عن الطاعه نصر الله أن يعنى على ذكره وسكره وعن حسنه بأس الشاهد من هذه الآية قوله كره الله بعاءتهم فتبطهم وقيل اقعد مع الطاعدين لم يقل وقال لهم اقعد مع الطاعدين لأن الله لا أمر بالفحشاء لكن قيل اقعد من القائل النفس لا مهلا الله النفس فالنفس تحدث الإنسان تقول اجريت ما هو المرة هذه؟ اذا بالمره الثانيه الشيطان يثبط عن الخير جليس السوء يثبط عن الخير ولهذا حذف الفاعل اي القائل ليكون اشمل فالذين يقولون قد مع قائلين هم الده اذا كان ثلاثه منهم النفس والشيطان وجليس السوء ونؤمن بان الله تعالى يرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات وهذا هو اثبات الرضا السابق لكن السابق رضا الاعمال واللاحق رضا العامل وهذا هو الذي جعل نفس النفس لهذا من ذاك والا فالصفه وحده الصفه واحده وهي الرضا لكن فصلناها اخ تسلم فصلنا هليه ليش ما صرحك المقام هنا أنا أرى أن تكون مقابل لأنك هنا تصرح بكل أشك ما يردك إلا أنه يمكن صنعه أدوه صنعه أحسن الأول رضا الأعمال والثاني رضا العاملين هذا هو الذي يجعلنا نفسه هذا عندك وإلا فالصفة واحدة وهي إيش الرضا وهي الرضا طيب اذا الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن عن عامه رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشى رقبه كما قتلكم اهل التحريف من الاشاعره وغيرهم لا يعنون بالله زوجا يقول المراد بالرضا ايش الثواب او اراده وانما قالوا او اراده الثواب لانهم يسطون الاراده طيب رضي الله عنهم يعني على كلامهم ها اثناء رضوا عن قالوا ايضا الانسان ما يرضى عن الله ما يرضى عن الله يرضى بالله لكن لا يرضى عن الله وش معنى رضي عنهم رضوا عنه اي عملوا له او عملوا لطلب رضا طيب ذلك اي الثواب المشار اليه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا ذلك ديما خشيا فمن خشى الله عز وجل واتقاه فان الله تعالى يرضى عنه واسيرا عن الله تعالى بما يتيقون ومن امر بان الله تعالى لا غضب انا من يستحق الغضب من الكافرين وا والغضب ضد الرضا فمن من عقيده السنه والجماعه ان الله مرصوف بالغضب على من انا من السفك من الكافرين وغير الكافر وفي دعاء اللعانه محمد رامص في دائره اللعن الخامسه لا لا لا ما تقول انت لحظه ان غضب الله عليه طيب فما هو الغضب الغضب صفه من صفات النصره الالهيه هم يقولون ان الغضب لا يوصف الله به لا لان الغضب غلايان دم القلب والله عز وجل لا يوصف بهذا فهل الغضب غلايان دم القلب نعم هو غلايان دم القلب لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فتنتفخ الاوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه لكن هذا هذا غضب ومل غضب المخلوق اما غضب الخالق فليس هذا بل هو غضب ان يقوم جلاله وعظمته عز وجل طيب قال تعالى اذان من بالله ظن السوء عليهم دائر السوء هذا وصف قوله اجعلوا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشتكين والمشككات ايش الظانين بالله والنسوا عليهم جائره السوء وغضب الله عليهم الشاهد ان هذه وغضب الله عليه فما هو الظن السوء بالله ظن السوء بالله اجمع ما قيل فيه ان يظن في الله ما لا يليق به ان يظن ان يظن في الله ما لا يليق به هذا أجمع ما قيل في ظن السوم فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه نعم فقد ظن به عبدالله بن عبدالله طيب و... ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوم ومن ظن أن الباطل يعني الحق عنواً دائماً مستمراً فقد ظن بالله ظن السوم ومن ظن ان الله لا يعث العباده ويجازيهم فقد ظن به ظن السوء واهلوا المشكر فظنوا السوء طالع في ايش ان يظن بالله ما لا يليق به هذا هو ظن السوء قال الله تعالى عليهم دائه السوء يعني عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحيه وغضب الله عليه وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم لكن استدهاكم مما سبق وهو قوله من كفر بالله من دار إيمانه إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إذن نحن نؤمن بالغضب فبما لا يفسره أهل التعطير قالوا الغضب هو الانتقان واو اراده الانتقام وهذا غلط يكذبه القران قال الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منه فلما اسفونا انتقمنا منه اسفونا بمعنى اغضبونا انتقمنا منه فجعل الانتقام نتيجه الغضب ومالوم ان الشرط والجزاء يختلفان الشرط فلما اسفونا والجزاء انتقمنا منه. فهما شيئان متغايران فالقران يكذب قولهم ان الغضب هو الانتقام وكذلك ايضا اذا الانتقام ليست هي الغضب لان الغاضب يغضب اولا ثم يريد ان ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا ولكن إن فيهم الغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي جا... الذي سموه عقليا نعم كذلك نؤمن بان بان لله تعالى وجها موصوف بالجلال والاكرام لقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وجه الله عز وجل صفة مستقله لكن هل هو صفة معنويه او صفه فعليه او صفه خبريه طيب نشوف هل هو صفه خبريه او صفه فعليه او صفه معنويه الاول تمام لان بعض الناس ياخذ بالاخير نعم ويقول الضمير يعود على الاقل المذكور وهذا غلط نقول الوجه صفه خبريه ما هو معنوي ولا فعلي فما هو الضابط في الصفات الخبريه المحضه قال الشيخ اسامه رحمه الله من صفات الله تعالى ما مسماه اعضاء لنا واجزاء لنا الوجه مسماه بالنسبه لنا ايش بعض اليد كذلك هذه صفات صفات خبريه محضه العقل لا يدركها ولولا ان الله اخبرنا عنها ما علمنا بها وليست معنويه ايضا حتى بعد ان اخبرنا بها ما هي معنويه بل هي صفه نظيرها نظير مسماها ايش اجزاء وابعاض وهذا هو الفرق بيننا وبين اولئك من يقول <تصفيق> المرار بالوجه الثواب قالوا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ثواب فحمل الثواب ما لا يحجب هل الثواب موصوف بجلال والإكرام أبدا لا يسعق هذا الوصف الله وزه الظواب عز وجل إذن نؤمن بأن الله وجها حقيقيا ولكن لو سئلنا عن كيفيته امستطيل هو او مستدير ام مربع او مدور او ما اشبه ذلك ايش نقول نقول الله اعلم ولا يحل لنا ان نتكلم بهذا اطلاقا بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به لان الله تعالى اخبرنا عنه ووصف به نفسه ولكننا لا نتعرض لكيفيته لانه لا يحق لنا في ذلك يقول وجه ربك ذو الجلال ذو الجلال أي ذو العظم والإكرام منه للناس أو من الناس له نعم الوجهان فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواء وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام أو من العباد لله عز وجل وهو أهل الإكرام فانقال قائل في ايه اخرى في الصوره سبح الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله يبقى وجه ربك ذو الجلال ليش نعم سمته اللي واش نعم كله الرحمن تبارك كله كله بالرحمن اسم ربك ذي الجلال والعزه فيه الخنا وصف لرب نعم تمام فتبين بهذا تبين بهذا ان الوجه صفه حقيقيه قائمه ولهذا لما جاءت كلمه اسم وهي ليست منسبه لله صار النعت لايش للمرافق للمرافق ايه يهمنا في علي قالوا ونؤمن بان الله ت... بان لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين نعم بان الله يدين عندنا تفسير كريمتي وصفهما بالكرم عظيمتين وصفهما بالعظم لا بد ل... لكل واحد من, ه... من هذه الاوصاف دليل اما دليل الكرم فقوله تعالى بل يداه مبسوطة ينفق كفيش وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه هذا دنيا على التثنين الدنيا على أنهما كريمتان قوله مبسوطة والبسط ضد القبض ولهذا جاء في الحديث مفسرا لذلك يد الله ملأ سحاء الليل والنهار قال العلماء السحاء كثيرة العطاء كثيرة العطاء وهذا يدل على أنهما كريمة ونعم الله تعالى والله ما أكرم من الله يده ملأ سحاء الليل والنهار قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق الصموات والأرض؟ أخبروني. هل وقليل ولا كثير لا يحصل فإنه لم يغض ما في يمينه الله أقل لم ينقص وهذا دين على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته أما كونهما عظمتين فلقول الله تعالى وما قد الله حققته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكره يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله الحق تعظيمة حيث جعل له أنداداً لا تسوي شيئاً لا تنفى ولا تضر ولا لها قوة ولا سن ولا وسط والأرض الجملة حالية يعني والحال أن الأرض جميعاً بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة قبضة يعني لو سألتكم ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبض ما يقبض عليه الاسلام الاسلام يقبض على اللقمه من من الرصن يقبض عليها كده الارض جميعا قبضته ومقياض وقد جاء في الحديث ان الله يجعل كل الارض على اصبع وعلى اصبع والشجر على اصبع الى اخر هل هذا يدل على العظمه ايه اي والله يدل على العظمه زد على هذا والسموات مطويات يمينا السموات على عضدها وسعتها مطويات يمينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب التشبيه هنا تشبيه لايش للطي بالطي لكن ليس معنا انها انك ان السموات مثل سجل الكتب لا اعظم بكثير لكن لسهولته الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب الانسان اذا كتب كتاب وفي الزمن السابق ما في ظروف تتدخل فيها يطون هكذا ثم يضعون عليه الشمع نعم ثم الختم على الشمع والختم على الشمع يبين ولا لا لان الشمع ما دام حاراً فهو لين فكانوا يتراسلون بهذا الطريقه كطيه سجل الكتب اذا يد الله عز وجل اولا ثنتا ثانيا كريمه ثالثا عظيمه دليل وما قدر الله حق قدره والارج من قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بامينه سبحانه وتعالى عما يشكون طيب اذا قال النقائل هل لنا ان نسال أيد الله يمين وشمال أم هي يمين هل لنا أن نسأل هذا السؤال نعم ليش لأن الصحابة ما سعدوا عنه لكن السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين كلتا يديه يمين وجاءت ويأخذ الأرض في شماله فمن العلماء أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول إن لله شمال بل نقول كما قال رسول كلتا يديه يمين ومن الناس من أثبتها وقال هذه جاءت في صحي المصري والجمع بينها وبين قوله كلتا يديه يمين ممكن وسهل يسير لأن رسول لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمني وهو البركه وانما قال كل فياء يديه يمين لالا يظن القوان انه اذا تحدث عن الاخره فهي ناقصه كما هو شان المخلوق المخلوق يمينه ايش اقوى وهي وهي اداه الاخ و البسط وغير ذلك فقال كلتا يديه يمين كقوله وكلا وعد الله الحسن لان لا هن ظن ان كون الاخرى شمالا ناقصه نعم نا يقتضي نقصا فبين انه لا نقص فيها وان كانت توصف بالشمال والقاعده عند العلماء انه متى امكن الجمع ايش وجب المصير اليه ولا نقول هذه الشاده او هذه غير صريحه اذا امكن الجمع فجمع طيب هل لله اصابع من اين ناخذها هه كيف نعم فيها اصابع لله اصابع هل ثبوت الاصابع من لازم ثبوت اليد لا لكن الاصابع جاءت بال الاخر بل باجل ومنها قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع اليد هذا الحديث طبل عليه وزمر المعطل قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هذا يدل على ان اليد غير الالهيه الحقيقيه هو ان الاصبع غير الاصبع الحقيقي كده ده قال لان اصابع الرب عز وجل يقول رص فيها بين اسبوعين من صابع الرحمن ونحن لا نشعر بان في صدورنا اصابع الله يلا تقول حقيقه ولا غير حقيقه نعم تقول حقيقه الله اكبر المس صدرك هل تحس بان هناك صابع وان قلب بينها وماذا تقول تقول لا طبعا تقول لا وهذا هو الواقع اذا الحمد لله تبين الان ان تاويلنا صحيح وان بين اصابع وصبر الرحمن كنايه عن القدره والسلطه على بني ادم فهي كقوله تعالى وعلم وان الله يعلم بين المرء وقلبه ايش تقولوا بهال؟ نعم ما هو تحريف هذا تحقيق تحقيق لا شك و شبهة شبهة قوية لان قالوا ان قولته بالحقيقة لا بد ان نشعر بان هناك اصابع قابضة على القلب بين اصبعين ف نقول لهم لا تنظروا للنصوص بعين اعراض الاعور اذا كانت العور باليمين اللي عليه من ما يشوف صح عين لا ينظر الا بعين واحده ولهذا لا تجزئ في في في الاضحيه الاعوره البين عور انظر النصوص من كل جهه هل يلزم من كون القلوب بين اسبوعين من صابر الرحمن هل يلزم من مؤسه يا س절 انا ما يقول له تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض مسخر بين السماء والارض وهل يمس السماء لا يمس الارض لا اذا البينيه لا تقتضي المماسه لا تقتضي المماسه فاذا كانت لا تقتضي لا تقتضي المماسه بل لا تستلزم الصح لا تستلزم المماسه فإذا كانت لا تستلزم ما سنقول القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ولا ولا يلزم المماثل واضح وبهذا نجمع بين الدليل نقول قلوبنا بين اصبعين من اصابع ربنا ونسال الله أن لا يزيغها ولكن ما لا يلزم من هذا المماثل ونؤمن بين حق على حقيقته لكن كما قلنا إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابها امتحانا من الله سبحانه وتعالى ليبتلي من في قلبه زيء ممن هو راسخ في العلم ولهذا قال الراسخون في العلم ولم يقل العلمات انتبهوا يا أخوان التعبيد من هو آت المحكمات هنم اكتابوا وفهموا شبهات فأما الذين في قلبه زيء فاتتبعوني ما في شبابي ترى فنه والفتنه فتره طويله ثم قال الراسخون في العلم ولم يقلوا العلماء اشاره الى ان المسائل تحتاج الى رسوخ في العلم واحاطه بالنصوص وفهم المعنى الراسخون في العلم يقولوا ما في تشابه ولا تناقض كل من عند ربنا وما ذكر الا العلماء وانتابق الان نعم خلاصه ان ان ان نناقش بان الا شمالا وان معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام كلتا يدي يمين اي من اليمين وهو البركه وانه قال لما ذكر اختر في امين ربي وكتب لي يمين مباركه انه ذكر ذلك لان لا يتوهم وواهم بان الشمال ناقصه فقالت في يدي نعم احيا يعني قيمت في سفره اليدين كل شيء فكان يقول تعالى وجل الله هنا يد مفرد وايش يد الله فوق ايديه ايش يد الله فوق ايديه نعم يد هنا مفرد نعم وايديه ايضا اا كان نعم ما بيقولوا دعاء اسمعوا هؤلاء ما ذلك لا... ما... نحن الايه شنو كان هو الاشكال انا ما ابي اشكال لكن اجي اقول قال مثلا يد الله هنا مفرد هو بناء برنامجنا برنامج الجديد برنامج هذه لؤلؤ لو لو لو, لو اننا صبرنا لين ياتي تاتي سبت العيني ايضا العينين جاء بالجمع والافراد ولجاءت بالجمع والافراد والتثنيه لكن انا اقول يا اخواني قال الله تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوه فهل تعدوني معطلا لا لا لا يا اخوان أن كل أيد المرات بها القوة ها؟ ولا سن معرفة إن شاء الله هي. ليش لأنها لم تضف إلى الله ما أضف إلى الله وأي وأيضا القرآن يفسر بعضه بعضا أنتم أشدوا خلقنا من السماء بناها رفع سمكا سواء وبنين فوقكم سبعا شداداً أي قوية وعلى هذا فيكون بأيد أي بقوة وأيد هنا ليس الجماعة بل هي صاوية أيد بنناها بأيد لكن لا في موش من حد تصيف اسم فاعل ولا اسم عفول ولا اسم عفول مصدر اجى يا ايد ايضا ونظيره في المصدر باع يبيع بايع واضح طيب فليس جمعت بس ما بعيده هذه ايد نوع من الكتابه يعني اييد امم هذه رسم العثمان اي مو القاعده المعروف الرسم العثماني على خلاف القياس عرفت خمس ايش شيخ ما علّت الأشاعر في نفل, نفل عبد الله عز وجل ايش ما علّت الأشاعر في نفل رضع لماذا لم يقول أنه صفر من العز وجل للأفضاء يقول لي أن نرض انفعال انفعال يعتر الإنسان بفي... ب... بحصول ما يناسبه والله منزه عن الانتعام وعن الأبعاد ويقولنا كلمة عجيبة جاء أسام يقول سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض كلمات إذا سمعها العام من؟ صح سبحانه سبحانه سبحانه من تنزه عن إيش؟ عن الأبعاد والاعراض والاغراض عرفت فسبحان من تنزه عن الاعراض ان الاباض عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق لان هذه اعراض الاعراض جميع الصيغ الافعاليه الفعليه يقول لان صفات الفعل عرض من يزول الانسان يغرب بما يفرض قدره لا هو لا يغدر لان هذا عرض السواء الارش بعد ان لم يكن مستويا عليه يقول هذا عرض فمنز فهو منزل عنه كل الافعال الاختياريه منزله الله منزل هذا عنه وش بقي لنا الافراد الحكم ما في شيء معلل بحكم اطلاق لا في الشر ولا في القدر وأن وانما يفعل الله تعالى ما اشاء بدون حتم وعلى رايهم يجوز ان يفعل الله تعالى ما هو سفه عرفت ايه اقصد هذه هذا التنزيه المكون من هذه الكلمه الثلاث ولكن لا تعتقده احفظه ولا تعتقده اقرا اقرا علي هل سبحانه،, سبحانه الذي تنزه عن اعراض وان اغراض والابعاد كي تجمع الرد عليك يا شيخ بنص من اهل السنه في تنزيهه عن الابعاد وكل يقول ماذا تقول بالابعاد هل تقول الله سبحانه بعض بانه وافقكم على نفس النص لا نقول لا بعض ونقول ان لدى بعض من الله نقول لدى بعض منا صحيح لكن نسع الله عن الابعاد لاننا يوهن معنى باطلا لان بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دوننا احنا الان يمكن الانسان ينفصل يد عن انه ولا لا ويبقى نعم مع, مع انفصاله هل نقول ان الله تعالى يلحق هذا الجائز هذا ما نقول ولذلك لا تجد في كلام العلماء المسلك أن اليد بعض من الله، أو الوجه بعض منه، أو العين بعض منه، أو الساق أو القتال يلزم أن نقول بالانفصال إذا أرغبنا بأنه بعض أيه ما نقول هكذا نقول يد حقيقية ليقو به عز وجل ولا تماتل عيد المخلوقين فقط وقت الشيخ انتهى الوقت هذا الماضي نطلب الأخاه الإبراحة لهم عندما تتجي حقيقية بقول تعالى أصلاع الخيطة لعديلنا ونفق قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تجاب النور لو كشفه لا احرقت صبحات وتبئ انتهى اليه وصره من الخطي واجمعت السنه على ان العينين على ان العينين اثنتان الان ابصح كسني نعم انا ان العينين في العينين هو فيها لو عينينا هي على ان عينينا هذا المشهور لها هي المشهور كسر النوفي في المثنى وفتحها في جمع المذكر السالم وقد تفتح في المثنى ومنه قول الشاعر اعرف منها الجيد والعينانه ومن خرينا اشك هذا بيان نعم هذا استل الحيون لكن من القائد قال القائد رجل من بني ضبه دور هذا رجل من بني ضبه ولذلك يقع في في النفس شك من ان هذا مسرو لانه شبه الان جمع بين لغتين اعرف منها جيدا والعينان فالزم المثنى الالف والياء ولا ينسب بالياء ومن خرينا نسبه بالياء والعرب لا يمكن ياتي ببلغتين العرب لغته ثلاث وواحد فلذلك لو قيل يعني القول بانه مصنوع يعني مكذوب قول قول نعم مع السنه على ان العني كانه ويهد قول النبي عليه الصلاه والسلام ويؤيد ويؤيده عندني ويؤيده يا. لا, لا بالواو ما عندك واو ايه يعني واو قبل اييد ما قرات الواو بالاد ويؤيده نعم ويؤيد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتيال فانه اعظم انظرتكم ليس باعوان نعم نؤمن كذلك نحن راح نؤمن كذلك بان بان لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين بان الله عينين هذا تثنيه اثنتين تاكيد حقيقتين نفي المجاز فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقتين الدليل قول الله تبارك واسعله اصنع الفلك باعيننا اصنع الفلك باعيننا فان طر قائل الدليل لا يطابق المذكور لان لاننا قلنا عيني واستدلنا باعيننا ومن شاق الدليل ان يكون مطابقا للمذكور فكيف ذلك اقول ان وجه المطابقه ان قوله باعيننا جمع لفظا لا معنى جمع لفظا لا معنى كيف ذلك لان الثابت ان الاله عينيه ثنين والجمع هنا اما ان يراد به مطلق التعدد واما ان يراد به التعظيم فإن رضي مطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان وإذا قل المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد لا حقيقة العدد وكلاهما صحيح يعني إن قلنا بأن الجمع يدل على مطلق التعدد ولو اثنين فالأمر راضي وإن قلنا إنه يدل على الجامع على ثلاثة فأكثر لكن جمع هنا للتعظيم فهو أيضا واضح ووجه كونه للتعظيم أنه مضيف إلى ما يقتضي العدد وهو ناء وهي هنا لا شك أنها للتعظيم لأن الله واحد عز وجل فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف تعظيما فصار تجريب أعينها وليس لله أكثر من ثمتين فهذا تقرير وجه الاستدال بالآية وقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حجابه النور أي حجاب الرب عز وجل الذي احتج بيه عن مخلوقات النور وهو نور عظيم عظيم عظيم لا يشاهد نور الشمس ولا غيرها مما نشاهد بل هو أعظم ومع ذلك لو كشفه لا احرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلق السبحات البهاء والعظمه والجلال لو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لا احرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلق الشاطئ هذا حديث طول قوله قوله بصره حيث اثبت النفي على بصره وقوله لأحذق السبوحات وجه من تهى إليه بصر لا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله منتهى ولكن فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر وإذا كان يحترق من تهى للبصر من خلقه صار كل الخلق يحترق كل الخلق يحترق لو كسب الله من إجابه اللي اكتجبه عن الخلاق لحترقت الخلاق كله من اي شيء من النور العظيم من النور العظيم لن تئنا لا احرق الصبحات وجهه وهو بهاؤه ونوره وعظمته منتهى اليه بصر من الخلق سبحان الله العظيم يعني هذا تمثيل عظيم جدا فدل ذلك ايضا على ان هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا يبصر به لان العينين هما اداه الابصار ولولا ان يرد انت اليه بصرو ما كنا نعقل الا ان للعينين ايش ابصارا والا لكان هذه العين ناقصه الان لدينا تقرر لدينا عقيده ان لله عينين اثتين وانهما حقيقته بدليل ان بهما بصرا والدليل ان بهم بصرا قوله لن تهى اليه لن تهى لا احرق سوحات وجه من تهى اليه بصره من خلق واما قول بعض الناس ليش تثبت ان راح يرى بعينه من اين لك هذا يقول سبحان الله العين عند الاطلاق تفيد معنى النظر بها ثم لدينا هذا الدليل لن تهى اليه بصره من خلق ثم قال واجمع مع اهل السنه على ان العينين اثنتان باجماع اهل السنه نقل ذلك الاجماع ابو الحسن الاشعر وغيره ممن من من اعتنوا بنقل الاثار على ان اهل السنه اجمعوا على ان لله عينين اثنتين فقط واما من قال بل له أعين كثيرة لا تنحصر في اثنين فقوله خطأ لا شاء أولا أنه مخالف لإجماع السلف والثاني أنه مخالف للدليل والدليل سبق الكلام عليه وهنا دليل أوضح قال ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور الدجال ما هو الدجال الدجال رجل من بني آدم جاءته الله تعالى في اخر الزمان فتنا فتنه للناس يدعي اول ما يظهر كما قال بعض المعرخين اول ما يظهر يدعي انه نبي ثم في ساريه يدعي انه رب والاله ويعطيه الله عز وجل من الايات ما به فتنه للمفتتنين ياتي الى القوم يدعوهم الى الله. الى الى الى نفسه وانه وانه رب فاذا ابوا اصبحوا منحل اصبحوا منحلين ارضهم يموت نباتها ولا يقال لهم شيء وكذلك ايضا بها انهم تموت واذا دعا القوم واجاب دعوته امر السماء فامطر وهم مشاهدون يا ايها الاخوه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 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان